وَهُوَ اللهَّهُ فيِي السَّمواتِ وَفِي الأبَّ عَلَ مُ صَِّّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكْسِبُون وَماَا تَأتِيجِم مِنْ آيَتِ مِنْ آياتاتِ وََبّم إِللاا كَوا عَنهَا مُعْرِبين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 ثَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قرنا آخرين.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 وَقَالُوا لَوْ لَا عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اُلْصِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ هَلْ وُجُوهٌ كَالَتُرَابِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين.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 وَلَا غَوْمَ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آهَانِهِمْ وَقْرَى وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا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 ولو ترى إذ وقفوا على النَّارِ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَضَاعَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ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 وَضْنَ عَمُ إِ غُوللَ يَحزُون كََّذ يَقُونَ فَإِنهُم لاَا يُكَذذبُونَكَ وَلَ الظَّالِ مِينَ بِآيَات الله جَحَدُون وَلَقدَدْ كُذذِبَتُ سُولُِّ قَبَلِكَ فَفَبَرُوا عَ مَا كُذِبُ وَأُذُوحَ أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف مَا تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلا قدَدَ أَسَلن إِلَ أُمَ مِ مِنْ قَبلِكَ فَأَخَذْناهُُم بِالْبَأْساءِ وَّرُ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَاقْطِعْ عَادَةَ بِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل أرأيتم إن أَخَذَ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 فَتَبَارَكَ رَبُّكُم على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحيم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 تَبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الشكم إلا لله يقص الحق وَهُوَ خير الفاصلين قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وَإِنَّهُ هُوَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ والبحر. وَماَا تَتسقُطُ مِ وََرقَةٍ إِللاا يَعلُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي غُلُماتِ الأرضِ وَل رَطُ بِ وَلَا يابِسٍ إِللاا فِي كِتابَابِم مُبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم فِيهِ فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَهُوَ الْأَسْرَاعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتبعون يَكُونُ مِنْ حِسَابِكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيا.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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ لَمَّا رَأ الشَّمسَبَازِ غَةَ قَالَ هذا َّ هذا أَتْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَ قَوْمِ إِ بَرِي أُممِمََّا تُشْرِكُون إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُّْنَا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا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 إِنَّ رَبَّكَ حكيمٌ عليم وواهبنا له إسحاق ويعقوب كلَّا هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إنه هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَمَا قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْقُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ وَالَّذِينَ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَظًّا قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ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 وَلَقدَد جِأتُم نَاافُرَادَكَمَا خَلَقُ نكُم أَوَلَ مَغْوطِ وَتََكْتُم م خَوْوَناكُمْ وَر أَغْهُ رِكُمْ وَم نَرَ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 اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّاتُ فَكُون فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لَّهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ دَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا مَا هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ الله. اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمقرون فمَ يُرِ اللههُ أي يَهذِيَهُ يَشَح صَد رَغُولِإِسلامِ وَمَ يُريدَ أَ يُضَِّهُ يَجَعَ صَد رَغُ ضَقاًا حَرج كَأََّ ماَا يَ الصَّعددُ فيِي السَّماء كَذَلِكَ يَجعل اللهُ الرِجسَلَ الذينَ لا يُؤِنون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 وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إِنَّ رَبَّكَ حَتِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَهُوَ الذي أَ شَج النَّاتَِّ عروشَاتِ وَغَيرَ مَوشاتِ وََّخلَ وَزَّرعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُوه وَزَّتُونَ وَرُّم م نَ متَشابِه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 وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَلَا تُبَذِّرُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قآ هَذذَّكَ رَيين حَرى مَ أَمِل الأُ فَيينِ أَم مشتَمَلتت عَيهِ أَحْآامُأُ فَيَينِ أَمكُْ تُمْ شُهَذاَا أَئِذ وَصكُمُ اللَّهُ بهذاَا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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير فإنه فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وَوع الَّ نَهَادُ حَرَّّمن كلَُّذِي غُوفُر وَمِنَبَقَرِ وَالغَنَ مِ حَرَمن عَيجِم شصُومَهُ مَا أو إِلَّ أو مَا حَملتت بغورهُ مَا أَو الحَوية أَوْ مَ ختَ ل ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 يَوْمَ يأتي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ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 ولا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَذَرُ وَاثِرَةٌ وَذَرُ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ